أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقتا كاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تقوم بسم الله الرحمن الرحيم ألا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 قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك Allat inna al-muluka ila dhal-qul quriyatan anfusad وكذلك يفعلون وإن they <laughs> e <música> She has ʻālāīlā qawīy un amīn. un amīn. O men shaqran fa inna ma yashkuru li nafsihi O men kan Oh I love you sad so, da فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها fallen. On la quad Oh. O cana fil madina titsa'tura tiu sidun fil ard wala yuslihu अ الق sam بالghi nuப nawuang l la vo وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَمْ بل أن تُقوم تَ A có lu ao lu mình có vuiânúm in nam o pa جيينgu agu lagu إلامر a ta ق وانطرنا عليهم مطرا فسار